Bismillahirrahmanirrahim Alif, zelfs het gevoel van zelfsheid.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 ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلى مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فاذا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 ولا الله الذين آمنوا ولا المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا اتبعوا سبيلنا ولحم الخطاياكم وما هم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 ولقد أرسل نوحا إلى قومه فلبث فيهم الفسادة إلا خمسين إلا خمسين عاما فأخذهم فأخذهم الطوفان وهم ظالمون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 وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَاءِهِ أُولَئِكَ, أولئك يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 وَوَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا في فِي ذُرِّيَّتِهِ والكتاب وَالكِتَابَ وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ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 إِنَّا مُنَجِّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا بِظُلْمِهِمْ يَفْسُقُونَ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 فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم ومنهم من أخذه الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 Wakalu, ula, ula, ula, zina, aleihi, aleihi, aleihi, ula, ula, ula, ula,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 ويستعجلونك بالعذاب ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا ياتينهم ولا بغتة وهم لا يشعرون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 فلما نجاهم إلى الْبَرِّ البر يُشْرِكُونَ هم يشركون ليكفروا بما فَسَوْفَ وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟